أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أنتم هللذ لا تقدم بين يدي تو لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له وَلَا تَجَهَرُوا لَوْذُ لو بِالْقَوْلِكَ جَهْ لِبَعْضِكُمْ لبعض تَحْبَطَ آمَانٍ tension غَوْا <تصفيق> اِكْمَ <أولئك تصفيق> الَّذِينَ لَمْ هؤلاء كل الذين تحرر الله قلوبهم لتقوا لهم مغفرة وأجر ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم وقبروا حتى تخرج إليهم لكان لك خيراً له والله غفور Amen. <laughs> Amen. یه yeah. فتبين وأن وَأَعْلَمُ أَنَّ فِي كُمْ رسول الله واعلمون أعلموا أن فيكم ورسول الله في كثير إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ولا ولا وكي وندم والله عليم حكيم صدق الله العظيم